يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم الجل على الجلجيات اخذتوا بازتكتوا يا كرهت يعقوبي بحسب ما كان جيوبي كان اذ من الجلوكي واني فضلتكم على العالمين اذجك تشتك كان خذت على الجلوكي بحسب ما كان او كان جيتشا و وأني فضلتكم بهن التشيطر على العالمين إيش عالمي فبحث عالمي عالم واختوان أما بشتئف أمتها هاتي قلت تعال كنتم خير أمة اخرجت للناس بحث أمة إسلام.